الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه يوما ولاه اللهم اغفر لشيخنا ولولدائه والحاضرين والمستمعين قال شيخ الإسلام بن تأيمين رحمه الله لقد في قول الله تعالى لقد سمع الله قول للذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتهم وقالوا وقال وقول الله, الله تعالى وقد تعلم أن هذا أيضا في سياق إثبات السمع لله الذي في علاه وقد فصلنا القول فيه وفصلنا القول فيه معه يبقى أنت ما قرأت السؤال تقرأ بعيني فقط هو قرأ قرأ بالعين فقط ليس لها أجل إلا التدبر وليست هذه قراءة القراءة, القراءة بتحريك الشافة واللسان وإسمع النفس هذه القراءة وقول الله تعالى إنني معكم أسمع وأرى وقول الله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون أيضا ألم يعلم وقوله ألم يعلم بأن الله يرى طيب هنا نأخذ آية آية نتكلم عن صفة السمع قلنا أنها صفة ثابتة لا يعرى بالكتاب والسنة وإجمع أهل السنة من الصفات الذاتية وصلنا إلى قول لا للفعلها لقد سمع الله بقول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيها كنا شرعنا وشرحنا الكلام على هذه الصفة وأن أهل السنة والجماعة وصلت بين, بين الغلات والجفات بين طائفتين من أهل البدعة والضلالة في قول الله جد في لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أثبت السمع لله جد في علاء وهذا السمع العام بأنه لا تختلف على اللغات وأن الله تعالى يسمع, يسمع كل شيء يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء هذا قاله اليهود عندما سمعوا قول الله جل فعلان من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا. فقالوا إله محمد يستقرضنا فنحن أغنياء وهو فقير نعوذ بالله من الخزنان هؤلاء تجروا على الله جل فعلان ووسموا ووصفوا, ووصفوا ربهم بصفات النقص ولذلك كفروا بكل, بكل هذا فكل من وصف الله وصفاً بصفات النقص فقد كفر في هذا الباب هم يقولون بأن الله فقير والله العالى كذبهم في هذا وهددهم بأنه سمع منهم ما قالوا هم كما قلنا هذا حال اليهود بأنهم يسفضن الله بالنقص فقد وصف الله جلال فعلها بأنه بكى حتى أرمد ووصف الله جلال فعلها قالوا يد الله مغلولة وصفه بالبخر اللهم, اللهم اغفروا رحمة الله وزعى عما تعلم فأنك أنت العز الأكرم نسأل الله جلال فعلها أن يثبتنا على الإسلام تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون الكافرون الفاجلون فقالوا يا ظلام أغلولة فالله أنكر عليهم وقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ما بسوطتين ينفقوا كيف, كيف يشاء فهم قالوا إن الله بقيل ونحن أغنياء ومعنى قول الله العالمين الذي يقرض الله قردر حسن بأنه من, من تصدق على عباد الله دلفي علاما أقرض لرفع الضرر ولإغاثة الملهوف لعباد الله جل فعلها يجد ذلك عند الله أما رأيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن العبد إذا تصدق بصدقة فإنها تقع في كف الرحمن فيربيها له له. فهذه المسألة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال عبدي مردت فلم تعودني قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين قال لم تعلم عدي فلان كان مريدا ولو عدته لوجدتني عنده في رؤية أخرى أوضح من ذلك لوجدت ذلك عندي لو ذلك والمعنى هنا بأن الله غني عن كل أحد وأن الله جل جعل العباد يفتقر بعضهم إلى الله الجميع يفتقرون إلى الله جعله فعله ويحتاج بعضهم إلى بعض حتى يميز الله جعله بأفعال العباد فمن كان محسنا يحسن اليه ومن كان بخيلا يمسك عليه كما أن الله وكل ملكين يقلان يدعوان في كل صباح اللهم اعط منفقا خلف واعط ممسكا تلف فهذا هذا ظاهر وبيان واضح جلي لأن بان قول الله في على من الذي يقرض الله قرضا حسنا على ما يفعل العبد مع عباد الله الذي في على وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه جزاء وفاقا وأجرا وأجرا طباقا السمع هنا سمع كما بينا في تقسيمات السمع سمع تهديد هذا السمع سمع تهديد لقد سمع الله قول الذين قالوا أن الله فقر ونحن أغنياء يهددهم سمعت ما قلت وسأجازيكم عليه وأنتم على على خطر وعلى شفير هلك بما قلتم قال سنكتب ما قالوا ليكون هذا الكتاب ظهيرا لهم يوم القيامة ولو أنكروا يختم الله جل في علاء على أفوهيم كما قال الله جل على ونختم على أفوهيم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبوا الغرض المقصود في هذا الباب أن السمع هنا سمع تهديد يهددهم الله جل في علاء بما قالوا أنهم وسموا ووصفوا الله بالنقص فالتهديد والوعيد الأكيد من هذه الآية مع إثبات السمع إثبات التهديد لهؤلاء الذين تجرؤون على الله جل في علا وأما في الآية الأخرى التي قال فيها الله جل في علا أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم لابد أولا أن نقول بأنه إثبات للسمع كما بيناه وإحاطة الله جل في علا سمعا وبصرا حيث قال تعيشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إن المرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي زوجها ويخفى عليه بعض حديثها فأنزل الله جل في علا قد سمع الله القولة التي تجادرك في زوجها قال إن لا نسمع قال أم يحسنون أن لا نسمع سرهم والسر هو حديث الإنسان بينه وبن نفسه وخلاجات النفس الذي تمر على القلب بل الإخلاص أخفى ما يكون في القلب يعلم الله جل, جل في علا قال ونجوهم والنجوة أما النجوة هو ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفي الحديث ويخفض ذلك قال أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَنَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَهُمْ بَلَا نَسْمَعُ السِّرَّهُ وَالنَّجْوَةُ بل هو يعلم السر وأخفى سبحانه وجل في علاء فالغيب عنده شهادة قال بلى ورسلنا لديهم يكتبون يعني يكتبون ما, ما يفعلون وكتابتهم بأمر الله جل, جل في علاء ففيها إذبات السمع وأن الله قد أحاط بكل شيء سمعها وبصرا وقدرة رببي عامة قال أم يحسبون أننا لا نسبع سرهم ونجوهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وأثبت لنفسه سبحانه جل فعلا السمع الرؤية وهذه أيضا فيها الإحاطة وأكمل الإحاطة لتكون بها الرعاية والمائية والنصرة والتوفيق والتأييد وأيضا فيها الإحاطة التامة العامة مع الإحكام في قول الله جل فعلا إنني معكم أسمع وأرى إخوتي الكرام ما زلنا مع العقيدة الوسطية وقلنا وسط بين طائفتين من غلو ومن جفو نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء وأهل السنة والجماعة وسط عدول يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على وصفه مستنداً في ذلك الإجماع يعني إلى كتاب أو سنة فهنا صفة السمع وصفة البصر قد أثبت الله للعلى لنفسه السمع والبصر حتى جاء في الأحاديث أننا مسلم لما ذكر السمع والبصر إن الله كان سميعاً بصيراً أشار بأصبعه على عينه وعلى أذنه لا يقصد جالحة ولكن يقصد السمع والبصر على ما تفقهون على, على ما تعلمون لذلك هنا في قوله جل في علاء إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما فأثبت المعية وهذه المعية معية خاصة ومعية الله للعلى معيتان معية عامة وهي معية الاحاطة ومعية الإحاطة سمعا وبصرا وقدرة وقهرا سبحانه دلا دلّ في علا ومعيته الخاصة هذه معية القرب ومعية القرب لا تكون الا من المحسنين لا تكون من المؤمنين هذه المعية معية خاصة بالانبياء والرسل معية خاصة بالمؤمنين الذين ساروا على سير الانبياء والرسل قال الله تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين قال الله تعالى لموسى وليهارون عندما قال إننا خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخاف إنني معكما اسمع وأرى فهذه المعية معية التأييد معية النصرة معية التوفيق هذه المعية معية القرب والقرب كما قال ابن القيم القرب لم يذكر إلا من المؤمنين خاصة وأمل معي العامة فقول الله كنت وهو معكم أينما أينما كنتم سمعا وبصرا وقدرة يحاطة الربوبية العامة فهنا قال إنني معكم أسمع وآرى فجعل السمع خاصة والرؤية الخاصة هنا في الكلأ والرعاية والإناية والتوفيق والتزديد والنصرة لأن موسى كان يرترف خوفا وأيضا هارون من بطش فرعون ويذهبان إلى فرعون وتعلمون من فرعون وما فرعون هو الذي تجرأ وقال أنا ربكم الأعلى لدرجة أن جبريل عليه السلام يعني كان يأخذ من حال البحر يضع في فمه يخشى أن تصله رحمة الله للفعلة مما تجبر وعتى وتكبر يريد له العقاب فهنا لما ارتعدت فرائسه موسى عليه السلام وهارون قال الله مطمئنا لقلوبهما قال إنني معكما أسمع معكما معية النصر والتأيد والكلأ والرعاية والعناية لذلك يقول أسمع الكلام ولا تخافا وارى ما يفعل ما يفعلوا معكما فلا تخافا فاني اراكما واني اؤيدكما وأوفق واوفقكما فهذه معايا معيات التعييد والنصره والتوفيق والتسديد اني معكما اسمع وارى وفيها اثبات السمع والبصر لله لله جل في علا ولذلك موسى عليه السلام لما لما التقى الصفان والجمعان قال اصحاب موسى اننا مدركون قال كلا إن معيا معيا إن معيا ربي سيهديه إن معي ربي بسمعه وبصري وقدراته سبحانه وتعالى فلا القرب وأيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر لما قال نظر أحدهم إلى تحت قدمي لرآيانا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالث لا تحزن إن الله معنا قال إلا تنصروا فقد نصر الله إذا أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين ثاني ثاني إذ في الغار إذ يقولوا صاحبي لا تحزن إن الله معنا هذه معات النصرة والتأييد والتوفيق والتزديد ولذلك ما بلغوا, ما, بلغوا ما, ما بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا, ولا أوصلوا له ضرر وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة سالما غانما وقد أسس الدولة الإسلامية ثم أذلك جاء إلى مكة فاتحا. قال إنني معكما أسمع وأرى وأيضا في قول الله للفعلاء يعلم بأن الله يرى الذي يهدد الذي صلى ويهدد الذي اهتدى يهدده ويرعبوا قال الله على هذا ألم يعلم بأن الله يرى, يرى من فعله من فعله مع, مع أوليائه يرى من تجرؤه وتكبره وجبروته في الأرض ألم يعلم بأن الله يرى يرى ذلك منه من فعله من قوله من فعل قلبه يرى التكبر والتجبر الذي هو عليه وهذا أيضا من باب التهديد ألم يعلم بأن الله يرى إن كان الله يراك فإنه سيعاقبك ويحسبك كما قال الله وقل أعمله فسيرى الله عملكم ورسوله فهذا الكلام كان المنافقين على أن الله رعلا إذا, إذا أثبتنا بأن الله رجل فعله يرى ما يفعل مع أوليائه يرى ما يفعل هؤلاء الكافرون فإن الله رجل فعله على كل شيء قدير وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون لذلك قال ألم يعلم بأن الله يرى ويعلم بأن الجزاء عظيم ويعلم بأن العقابة وخيم وهذا أيضا كما قلنا من الرؤية فيها التهديد فيها التهديد وهذه رؤية الإحاطة هذه رؤية الإحاطة وقد تستلزم التهديد الأكيد والوعيد الشديد قال وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وهذه أيضا فيها دلالة على إثبات الرؤية لله للا جل في أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط وأخفضه يرفع عليه عمل الليل قبل النهار ورفع عليه عمل النهار قبل الليل قال حجابه النور أو قال حجابه النار لو كشفه لأحرقت, لأحرقت صبحات وديه منتهى إليه بصره من خلقي فأثبت الرؤية الله وأثبت البصر الله اللي وهنا شوفوا المقابل كما قلنا رؤية الإحاطة وفيها التهديد الأكيد والوعيد الشديد قال هنا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساددين إنه هو السميع العليم هنا انظر الله رأى أيضا في هذه الآيات العظيمة بعدما أذبت لنفسه السمع والعلم وأذبت لنفسه الرؤية لكن هذه الرؤية رؤية الطمأنينة رؤية الطمأنينة هو يقول فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صراحة هذه الآية فيها لفتة من أعظم ما تكون ما هي قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ما أعظم هذه الآية وما أعظم ما تلفت الانتباه إليه الذي يرى عبوديتك له ينصرك العدائك أن يمكنهم قريب جدا إجابة جيدة جيدة سعيد يراك أنت في حال الخلوة ولا يحوطك لا ينصرك في هذا الحال غير جيد لكن هناك ما هو فوق ذلك اللهم ارزقنا المراقبة في السر والعالم يا رب العالمين ممتازة معبد ممتازة لكن هو يلفت الانتباه لأمرين هو قال وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل عزيز الرحيم التوكل لا يكون توكلا صدقا إلا بالعمل. لا يكون متوكلا حقا إلا أن يكون تقدم لذلك عمل فهنا ظهرت في الآية وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم أنت متوكل يعني التفت قلبك لربك وجمعية القلب مائلة للفعلها لو كان كذلك فلابد أن تكون عاملا ولابد أن تكون أخذا بالسبب ولا, ولا بد أن تكون عابدا كما قال الحسن البصر البصري على بعض من يعني من من تبدى له بأن حسن الظن فقط برقة القلب أو بدون العمل قال الحسن كذبوا والله لو هذا هذا قول البطلين يعني قال الحسن كذبوا والله لو احسنوا الظن لاحسنوا لاحسنوا العمل فحسن الظن الذي يدعو الى التوكل وحسن التوكل وجب معه العمل وجب معه العمل لا بد من اقتران العمل مع حسن الظن بينه صادقة على صدق العبوديه لذلك قال وتوكل, وتوكل العزيز الرحيم شوف قال على العزيز الرحيم وهنا ايضا يعني يلفت الانتباه إلى أعظم ما يكون لما قرن الإسمين بالذات الجليلين في هذا الباب وتوكل على العزيز الرحيم توكل فوض أمرك له لأنه العزيز عز فامتنع عز فأمر عز فقدر عز فقهر سبحانه جل في علاه فهو العزيز بيده كل شيء جبار إذا أراد شيئا قال له كن فيكون قال رحيم يرحم قلبك إذ فوضت له أمرك ويرحم نفسك إذ بزلت له نفسك ويرحم عملك فيتقبله منك إذ قد قدمته لله إخلاصا وصدقا لذلك قال وتوكل على العزيز الرحيم هو الآن جمع بين العزة والرحمة لتعلم يقينا بأنه القوي على أن يعطيك بما فوضت أمرك إليه ويرحمك عندما يعطيك وإن منعك منعك رحمةً وفضلاً لأن الله لا يمنع بخلاً سبحانه جل, جل في علاه لذلك قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هو يراك ويرى عملك الله مجل عملنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لا فيها شيئا الله مجل عملنا كلها صالحة وجعلها لواجهك خالصة ولا تجعل لا أحد فيها شيئا الله مجل عملنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصا ولا تدع لا احد فيها شيئا اللهم انا نعوذ بك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين ونسال الله الذي علا رب العالمين أن يدعنا في جنات الخلد في الفردوس الأعلى مع سيد المرسلين اللهم أمين يا رب العالمين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فهو يراك, يراك عابدا يراك مستغفراً يراك بالبدن عابدا ويراك بالقلب مقبلاً ويراك بالنية خالصا فكيف تخسر وأنت كذلك عند ربك الذي يرى منك ما أحبه منك سبحانه جل في علاه سبحانه من من أقبل على الله تلقاه ولو من بعيد ومن أراد الله أراد الله له ما يريد ومن تصرف اللهم اجعلنا كذلك ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد اللهم لئمنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الصالحين المصلحين وانت أرحم الراحمين الذي أراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم فأذبت لك ذلك فقال إنه السميع العليم يسمع دعائك وتذرعك ورفع اليد وهو العليم بك أنك صدقت وأخلصت وأنك أديت القدر بالعينين الجملتين بعيني الشرع وعين القدر بعين الشرع حققت ما أمرت به قلبا وبدنا وأيضا بعين القدر مال القلب كله لله دل في علاه تفويضا وتصديقا وإخلاصا وحسنظا ويقينا في الله دل جل في علا من ذلك قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السيد دين إنه هو السميع العليم شوف هنا عندك بشراتان من الآية بل بشرات ثلاثة أين هذه البشرات يا, شط... يا... يا... يا... يا ممتزين بل الشطار أين هذه البشرات أزباد العزة والرحمة والسمع الممتاز من لوازن أنه سميع عليم يا الإجابة طبعا هذه البشرات أولا في قول يراك بعد العزيز الرحيم أولا في قلبي يراك وسعيد أتى بيها الآن يراك فهو يراك وهذه الرؤية مبشرة يعني يرى عملك وإخلاصك وعبادتك فلن يضيعها بحال من أحوال وأنت عندما تعلم أنه يراك يوزع في قلبك أن تعبد عبادة المراكبة قال وتقلبك في السجن ويراك عابدنا هو الآن فلما أثبت لك العبادة فقال اعلم أنك عندما تكون سجداً فالدعاء أسمع فهو السميع وهذا أيضا فيها إشارة إلى أن أسمع الدعاء في السجود إنه هو السميع العليم وهو يعلم بقلبك وما أنت فيه فهذه بشارات لك وأيضا في قوله وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون والاستردون على عالم الغلبي والشهد وهذا ها ها هنا هنا رؤية التهديد كما قلنا سمع التهديد رؤية التهديد هذا تهديد للمنافقين الرؤية الاولى رؤية بشارة والثانية رؤية التهديد هذا التهديد للمنافقين الذين, الذين ينافقون ويكيدون للإسلام وأهله لذلك الله هددهم بقوله وقل اعملوا فسيارى الله عملكم تبع رسوله كيف سأرى سيريه الله دل في علاه وهذه أيضا من اللفتات في هذه الآية بأنه ما أخفى عبد في سريلات شيئا إلا, إلا أظهرها الله دل في علاه كما قلت مكامل القلوب يخرجها تخرجها الضغوط مكامل القلوب تخرجها الضغوط ولوازم الأخلاقيات تظهر عند الملمات لوازم الأخلاقيات تظهر عند الملمات فيظهر النبيل من الخسيس ويظهر الرفيع من الوضيع ويظهر الصادق من الكاذب ويظهر المخلص من غيره اللهم اجعلنا من المخلصين النبلاء رب العالمين فمكام كما قلنا الضغوط تخرج مكام القلوب وأيضا رسم الأخلاقيات عند البليات رسم الأخلاقيات عند البليات فتراها جلية في هذا الباب لذلك قال تهديدا وقل اعملوا فسعر الله عملكم ورسوله بأن الله سيخرج سيخرج ما تكنون في قلوبكم على فلتات اللسان وعلى وعلى الأفعال على فلتات اللسان وعلى الأفعال فيراه الرسول ويراه المؤنون يعلمون أنكم من المنافقين ولذلك أنت ترى أخذ بالإشارة عمر بن الخطاب عندما قال في حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق ولم يصب لأن السريرة خلفت العلانية كان خطا ولذلك تبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا مالك بن الدخشم في هذا الباب أخذوه بالإشارة بفلتات اللسان والأفعال عندما قالوا لا نرى وده وذهاب ولا مجيء إلا, إلا مع المنافقين وأيضا وهنا أصابه أيضا هذا الرجل من الخوارج الذي جاء وقال عدل يا محمد فإنها قسم لا يرد بها وجه الله يرى نفسه أتقى من الرسول يلا نفسه اورع من الرسول وهذا التنطع وهذا, وهذا الذي اذا راها في نفس ذلك كاملا يخرج على فتاه اللسان ولذلك قال الله تبارك ولو نشأ لاريناكهم فلا تعرفنهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول يعني انت سامحوني في مثل عندنا مصري ما هو يعني هو منتشر في المصريين ما ادري يعرفونه في الشام او في المغرب أو في غير ذلك ما ادري لما ترى الرجل عندما يراك يبتسم وهو ملأ قلبه بالحقد والحسد فيمتلئ قلبه ضغينة لك فيبتسم لك عندما يراك ماذا يقولون المسليون هنا؟ إن كان لقى عنده،, عنده شيء من اللمح أيها عنده ضحكته صفرة الضحكة الصفرة هذه تظهر بذلك فهذه دلالة واضحة جدا على, على هذا الباب في بأنه قد, قد بتراصيم الوجه بتقاصيم الوجه بفلتات اللسان يظهر الله للفعلها وللعبد في راسه يعرف الإنسان يبس يسبر غواره يستطيع أن يصل إلى عماقه بظاهره وهذه لست لكل أحد لأن الله قال ولو نرأي نكان فلعرفتهم بسيماهم ولتعرف أنهم في لحن القول ثم قال قال وقوله تعالى وهو شديد المحال وهو شديد المحال وهو شديد المحال معناها شديد البطش شديد العقاب سبحانه وتعالى شديد الأغز وقيل معناها شديد الكيد والمقر بالكائدين والماكرين وهذه من الصفات هي صفات المقابلة يأتي تفصيلها مع قول الله للفعل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الفوائد المصنبطة من الآيات من وصف الله نقصا فقد كفر نسبة الشيء لأمره من لغة العرب ليس مجازة هذه حقيقة نسبة الشيء لأمره قال سنكتب ما قاله وهنا المعنى أنه أمر الملائك أن يكتبه كما, كما قال بنى عمر بن العاصر في استات. يعني امر بها جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا في قول يقد سمع الله وقال الذين قالوا إن الله فقيم ونحن أغنياء هذه معناها أنه, أنه, أنه من كان رأسا في الباطل فمن, فمن تأسى به فعليه وزر ووزر من عمل به بقول يقد سمع ب ب ب ب ب بصيغة الماضي جزاك الله خيرا نعم صحيح الإيمان بالحفظة الإيمان بملائك الحفظة هم الذين يحفظون عن إنسان ولا يفارقونه وكما قال بعض العلماء إلا في حالتين في حال قضاء الحاجة أو قضاء الوطر ومع ذلك يكتبون ما يمر بقلبي يرى جعل الله لهم أمارات وعلمات بل هم يعلمون فعل القلب كما قال الله في علاء يكتبون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون, يعلمون ما تفعلون والهم فعل القلب فيعلمونهم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنة والسيئات فقال الملائكة من هم بحسنة فعامل افكتبوا له لو رحمه ما نام بحسن حسن يعمل افكتبوا له حسنا يبقى اذا الهم وفعل القلب قد يعلموه ويكتبوا يعلمونه ويكتبونه معيه النثره والتاييد هذه معيه القرب من المؤمنين من المؤمنين فقط